الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم إ ن شاء الله في موضوع مهم بل ربما كان من أ ه م الموضوعات التي يجب أ ن يعتنى بها ولا سيما في هذا العصر أ ل ا وهو كتاب ا ل ر د ة وذلك أ ن كثيرا من الناس في هذا العصر صار يكفر بجهل وبدون علم ويفسق بجهل وبدون علم ويكيل الثناء والمدح لبعض الناس أ ي ض ا بجهل وبدون علم وكلا جانبي الافراط والتفريط مذموم في ا ل إ س ل ا م أ م ا المديح في غير موطنه فلا ضرر منه كما يكون الضرر في التكفير إ ذ ا مدح إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا وهو لا يستحق المدح ولكنه إ ذ ا ك ف ر إ ن س ا ن ا وهو لا يستحق التكفير ف إ ن ه ربما يبوء بالكفر أ ن ك ف ر مؤمنا فقد باء بها أ ح د ه م ا فبعض ا ل ث ق ا ء يلزمه الكفر وبعض ا ل ث ق ه ا ء يحكم عليه بالكفر إذا كفر إنسانا كفر تكفيرا صريحا وكان لا يستحق الكفر ربما وجدت بعض الناس يحكم على بالكفر وهذا أمر سطير جدا إ ذ ا لم نحكم عليه بالكفر فقد ارتكب أ ع ظ م درجات الحرمه في حق هذا ا ل إ ن س ا ن الذي كفره اذا كان ا ل إ ن س ا ن يرتكب ا ل م ع ص ي ة و ا ل ك ب ي ر ة ب غ ي ب ة إ ن س ا ن مسلم أ و ب إ ي ذ ا ئ ه ب أ م ر بسيط فما بالك بتكفيره و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يرتكب ا ل م ع ص ي ة ب إ ي ذ ا ئ ه للمسلم ب أ م ر بسيط فما بالنا إ ذ ا حكم عليه بالكفر وهو أ ع ظ م ما يمكن أ ن يلحق ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة من اهم و ا ك المباحث س ل ل م منها من أهم م ي ن ا التي يجب أ ن يعتنى بها ولاسيما في هذا العصر كما ذكرت لكم و أ ن ت م ترون ا ل س ا ح ة اليوم م ش ح و ن ة في التكفير حتى صار تكفير المسلم من اسهل ا ل أ م و ر على لسان ا ل ج ه ل ة بل اتفق ل أ ن من اتخذ لنفسه مثل هذه ا ل أ م و ر ديدنا ومنهجا ينتقل الى الفسق وربما انتقل إ ل ى الكفر كما سنسمع ا ل آ ن من تفصيلات ل ا ل ع والرزة في ل غ ة هي ا ئ ر في ل إ هذا ليس الموضوع ف الرزة الأحكام وهي إ ن اتصلت بالموت إ ن ارتد الانسان وبقي مرتدا الى أ ن مات تحبط ا ل ر د ة عمله ك أ ن ه لم يعمل شيئا كل ما كان قد عمله يحبط قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ف أ و ل ئ ك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون و أ م ا إ ذ ا لم تتصل بالموت ارتد ولكنه رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م م ر ة ث ا ن ي ة ومات مسلما وكان قبل ذلك قد عمل أ ع م ا ل ا واجبه ك ا ل ص ل ا ة والحج وما سوى هذا من ا ل أ م و ر هل ردته تعتبر ح ث ب ط ة لعمله و إ ن لم تتصل بالموت فيجب عليه أ ن يحج م ر ة ث ا ن ي ة أ م لا إ ح ن ا قلنا إ ن اتصلت بالموت فباتفاق العلماء يعتبر عمله حابطا صار كافرا واما إ ذ ا لم تتصل بالموت فقد اختلف العلماء في هذا والذي عليه جماهير علماء المسلمين أ ن ا ل ر د ة إ ذ ا لم تتصل بالموت لا تكون محبطه للعمل ما كان قد عمله قبل ا ل ر د ة يعتبر مستمرا فاذا كان قد حج قبل أ ن يرتد ثم ارتد ثم رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م ومات مسلما ف إ ن ه يعتبر مؤديا ً ل ف ر ي ض ة الحج ولا يجب عليه أ ن يفعل ا ل ف ر ي ض ة م ر ة ث ا ن ي ة وذهب ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن من ارتد ورجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف إ ن عمله يحبط بمجرد ا ل رده اتصلت بالموت أ و لم تتصل و ب ن الامام ء ع ى ذلك فإنه يجب عليه فإنه أن يجب يعيد ل الذي فعله قبل ل ح ج ة ا يرتد أن إ الاستوي من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن سوف ينقل عن امام الشافعي رحمه الله تعالى نصا ظاهره أ ن ا ل ر د ة م ح ف ق ة بالعمل ولو لم تتصل بالموت فيقول إ ن الشافعي ة نص على أ ن ا ل ر د ة م ح ب ق ة لثواب ا ل أ ع م ا ل ثم قال إ ن هذا مذهب ا ل إ م ا م الشافعي واعترض به على من زعم من أ ص ح ا ب ن ا فيما يقول أ ن ا ل ر د ة ليست م ب ص ر ة للعمل و ا ل إ م ا م الاثنوي رحمه الله تعالى كتاب هذا المهمات أ ل ف ه للاستدراك على ا ل إ م ا م ي ن العظيمين الرافعي والنووي وقد شحنه بنقد ما ذكراه في كتبهم و أ ك ث ر من انتقادهم ولكن معظم الانتقادات التي ذكرها ا ل إ م ا م الاسنوي رحمه الله تعالى في كتابه ا ل م ه م ا س ل ي ف ت ب ص ح ي ح ة و إ ن م ا هي ن ا ت ج ة عن سوء فهم منه لكلام الامامين ولذلك رد عليه كثير ممن جاء من بعده و أ غ ل ظ و ا عليه في القول ونسبوه إ ل ى سوء الفهم لكلام ا ل إ م ا م ي ن الكبيرين الرافعي والنووي ف ا ل إ م ا م ا ل إ ث ن و ي هنا ينقل عن ا ل إ م ا م الشافعي أ ن ا ل ر د ة م ح ب ط ة لثواب العمل ثم يقول بعد ذلك إ ن هذا الكلام يتنافى مع قول أ ص ح اصحابنا ب تبتل ن إن ولكن ا الردة لا الأعمال أ ا ل م ت أ خ ر ي ن الذين ج ا ء و ا بعد ا ل إ م ا م الاسنوي قالوا لا تنافيا ما بين كلام ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ب أ ن ا ل ر د ة م ح ب ط ة ل ت و ا ب العمل وبين كلام ا ل أ ص ح ا ب ب أ ن ا ل ر د ة م ح ب ط ة ل ل ل وذلك ل ع م أن أ ا ط ه و للعمل غ ض ا ن ظ ر ن كونه يثاب عليه الإنسان أو لا يثاب عليه كالذي يصلي لو كان الإنسان كالذي أو لو ورأى عليه عليه يثاب يثاب يصلي قاضيا لا أ ا إنسانا م ه ي ص ي وهذا المصلي كان قلبه مشغولا بغير ا ل ص ل ا ة صلاته ص ح ي ح ة ام ب ا ط ل ة نحن عندنا في الظاهر انا ت ق ا ض اذا نظرت الى عمله هذا احكم على صلاته لانها ص ح ي ح ة كون الصلاه بعد ذلك يثاب عليها او لا يثاب عليها هذا موضوع اخر ص ح ة العمل شيء والثواب على العمل شيء فقد يكون العمل صحيحا ويثاب عليه وقد يكون العمل صحيحا وهو ل ل ا يثاب ي ع ق د يكون العمل ص حرام ي ح ح وهو ليس فقط ما يثاب عليه يكون العمل صحيحا وهو في نفس الوقت حرام وذلك يتوضأ توضأ أقول وضوءه يجوز ويجوز كالذي فإذا بهذا الماء أنا أقول إن صحيح. يجوز له يلمس المصحفة ويجوز له أن يحمله ماء أنا يقتصب صحيح به أن أن إن ويجوز ان يصلي بهذا الوضوء مع أ ن ه حينما اغتصب الماء من غيره قد ارتكب الحرام فالصحة لا تتنافى الحرمة والصحة لا تتنافى الثواب صحيحا الأصل صحيحا يكون مع مع عدم العمل عليه ويتاب وهذا وقد يكون ولا عليه وقد يكون وهو قد يتاب فيه عليه صحيحا حرام كالذي يلبس خاتما من الذهب ويصلي لبسه لخاتم الذهب حرام ولكن ا ل ص ل ا ة التي افعلها صحيحه ام لا صحيحه لو لبس إ ن س ا ن خفا من الحرير الصافي وهو رجل لبس الخف الحرير على الرجل حرام إ ذ ا قلنا إ ن المسح على الخف ع ز ي م ة وليس رخصه يجوز أ ن يمسح على خف الحرير ولكن لبسه لخف الحرير حرام ف إ ذ ا قد يكون العمل صحيحا وهو في نفس الوقت حرام وقد يكون وليس ولكنه وقد يكون ويثاب عليه فالذي تكلم عليه الشافعي رحمه الله تعالى هو حبوط الثواب وليس حبوط العمل والذي تكلم عليه الأصحاب وقالوا إنه صحيح هو يرتد صحيحا يثاب عليه صحيحا عليه فالذي عليه الشافعي عليه صحيح الذي تنافيا تكلم تكلم إنه الإنسان أن الأصحاب حراما رحمه لا الإمام الله تعالى العمل العمل إذا فلا عمله قبل ما بين كلام الأصحاب الله تعالى عليهم وما بين ر ض والامام ن ا ل ه ت ع ل ل ى ع ي ه و م بين ك ل ا إ م ا م ن ا ا ل ش ا ف ع تعالى ي رضي الله ع ن ه و ا ا ا ل إ إ م م س ي رحمه الله يعني في تتبعاته للامام الرافع و ا ل إ م ا م النووي ما كان منصفا يقينا وأنا قد في كتابه في الفروع على الأصول كثيرا ما كان يتتبع النووي والرافعية التنهيد كان إنصاف كتابه كثيرا ما الإمام قد في في تخريج يتتبع بغير على وربما كان تتبعه ل ل إ م ا م النووي أ ك ث ر من تتبعه ل ل إ م ا م الرافعي ربما و ج د ا ل ك ل م ة يقولها النووي ويقولها غيره فينتقدها على النووي ولا ينتقدها على غيره وهذه إ ن كان يعلم أ ن النووي قد قالها ق م ا قالها غير النووي فهذه ليست م ك ر م ة م ذ م ة ل ل إ م ا م الاسنوي رحمه الله تعالى و إ ن كان لا يدري ف ا ل م ر ادهى و أ م ر إ ن كان يدري أ ن غير النووي قد قالها وانتقدها على النووي ولن ينتقدها على غيره فهذه مذمه و إ ن كان لا يدري ف أ د ه و أ م ر مفترض به وهو حافظ للروضه عن قلب الإمام رحمه ت عن ا ا ل ى ك ي ح ف ظهر الروضة للإمام النووي المكون كان صغير مجلد ي بخط ح ف ظ و ي س ت كل فرعين من فروعها. إذن يعلم كل يعلم فرعين فروعها من ما إذن قلب ا ه ا ا ل أ ص ح وبناء على هذا فهو يعلم إ ن كان ا ل إ م ا م ا ل ن و ي قد انفرد بهذه ا ل ك ل م ة أ و لم ينفرد بها ومع هذا ما أ ق و ل أ ن هذا الكلام لانطف من ق ي م ة ا ل إ م ا م ا ل ا س ل و ي فهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين المتاخرين الفقهاء وحققوا كلام ا ل إ م ا م ي ن النووي والرافعي وبالاعتراضات على ا ل إ ن س ا ن والرد على هذه الاعتراضات يزكو العلم ويثبت في ا ل أ ذ ه ا ن وتبتعد الشبهات أ ن ا ما أ ر ي د أ ن أ ن ق ذ من قيمه الامام, الإمام الاسلام من ا ن ت ب ا ر أ ئ م ت ن ا و أ ص ح ا ب ن ا الشافعين الذين ل ف خ ر و ا بهم و أ ن ا حققت كتابه التمهيد و ت ذ ب ت عنه يعني كلاما ك ل الذي م ا ا يجب أ ن يقال عن ا ل إ م ا م الاسلام س ن ولكن و ي هذه ل م أ ة ك ن عنده يعني حتى كان ت حتى يصل ا ل أ ر به في بعض في الحالات إلى يعني لذي يقرأ ويشمع لأنه فاذا ق ط لأن ل قال ن و و ي ه ه ل كان ل م ة هو يريد ي أن ن ت ق على الإمام و و ومن ي ذ الامام ا ذ ي تحمد ت ج ي ا كلها ا ه كفى ل ر أ ة ن ب ل ن أن تعدى ع الاثنوي ي ب ه فإذا كان ا إ م م ا ل إ قد يعني لم يوفق في هذا ا ل كتاب في ك ت المهمات ب ا فقد وثق في عشرات الكتب ا ل أ خ ر ى التي دونها ولعله كان أ و ل من كتب المهمات في ا ل آ ث ا ر ا ل ف ق ه ي ة للخلافات ا ل ن ح و ي ة إ ل ى جانب كتبه ا ل أ ص و ل ي ة وكتب الأخرى ه والكتب رحمه ل تعالى ه ا مغرما ا ا ن ب ل ع ر ا ض ط ي ع ة وهذه ا ل ط ب ي كثير ع عند ة توجد من ا ل المهمة ن عنده أن ا س ع ي ت ر ض الاعتراض بالاعتراض البيضاوي وسواء جواب أو لم يكن جواب شرح الإمام البيضاوي في أصول الشروحيه أكان منهاج الإمام الفقه شرحه شرحا عظيما يكن كان من لم أعظم شرح شرحه غربما في والذي يقرا شرحه على المنهاج للامام البيضاوي في اصول الفقه يقرا كلام انسان مطلق اطلع ل على كتب كثيره في الاصول ولكنه افسد شرحه لانه كلما شرح مساله ذكر عليها عددا من الاعتراضات ولم يجب عليها فيترك طالب العلم في حيره يعني شرح ويذكر ما قاله المتقدمون و ا ل م ت أ خ ر و ن فيها يذكر عليها اعتراضات بعض ه ذ الاعتراضات قطعا ساقط وهو يعرف انه ساقط ولكن يذكره لتشحيز الاذهان ولا يجيب عليه وبعض الاعتراضات حق وبعض حق حينما يقرأ ولا يجد اجوبة سوف صواب الاعتراضات الاعتراضات فالطالقين ما اما ان يستقر في ذهني ان كل يستقر يستقر يقرأ حق في في يجد ذهني ذهني و إ م ا أ ن يستقر في ذهني ان ا ل إ م ا م الاسنوي م غ ر م بالاعتراض و أ ن كل اعتراضاته ف ا س د ة وبناء على ذلك يذهب ما كان من الحق مع ا ل إ م ا م الاسنوي في اعتراضه على ا ل إ م ا م البيضاوي أ و على غيره من الاصولين ص و ي ن فهذه ل خ ل ة كانت م ج و د عند ة ا إ م م ا ا ل ن و رحمه الله تعالى ا ك كلما ذكر مسألة في المنهاج الاعتراضات التي من عقبها بروائه تذهب في بعدد المنهاج و ر و ا ئ ي كثير من القواعد ا ل أ ص و ل ي ة التي ذكرها وتكلم عنها هذا استطراد غير م ح ل ي لكن ساقنا إ ل ي ه اعتراض ا ل إ م ا م الاسنوي رحمه الله تعالى على الاصحاب في م س أ ل ة بيان ا ل ر د ة هل هي محبطه للعمل أ م أ ن ه ا محبطه للثواب نحن قلنا إن الردة في اللغة هي الرجوع عن الشيء وأما في الاستلاح الاستلاح قانية الردة اللغة الرجوع الشيء إلى وأما الإسلام غيره في في في فتح هي ودوامه كان مسلما لان يقطع إ س ل ا م ه ويبطله و ك أ ن ه رجوع عنه إ ل ى الكفر و إ ب ط ا ر ا ل إ س ل ا م أ و إ ب ط ا ر استمراريته على ا ل إ س ل ا م يكون ب أ م و ر إ م ا أ ن يكون ب ا ل ع د م أ و ا ل ن ي ة على الكفر كان قال إ ن ه سيكفر بعد سنه ل سيكافر من ا ل آ ن أ و قال إ ن ه سيدخل قبل أ ن يموت ولو بعد م ئ ة سنه سيكافر منها ل آ ن فلقد عزم على الكفر و أ ن ت م تعرفون الفرق ما بين العزم و ا ل ن ي ة العزم هو قصد الشيء مع تراخي فعله و أ م ا ا ل ن ي ة فهي قصد الشيء مقترنا بفعله ف إ ذ ا عزم على الكفر أ و قصد الكفر وكفر م ب ا ش ر ة في كلا حالين يكونوا كافرا اما إ ذ ا قصد وكفرت و ا ض ح ة و أ م ا إ ذ ا عزم على لأنه الكفر ل أ ن ه رضي بالكفر بالمستقبل وبناء على ذلك فهو كافر من ا ل آ ن إ ذ ن تكون الرده ل ق ط ع ا ل إ س ل ا م إ م ا ب ا ل ن ي ة والعزم ط ب ع و ا ب او ل ن ي ة ا ل ع ز م أو بقول كفر أ ن يقول قولا فيه كفر أ و أ ن يفعل فعلا فيه كفر ب أ ح د هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة إ م ا ب أ ن يعزم أ و ينوي الكفر يعزم على الكفر أ و أ ن ينوي الكفر ة و إ م ا ب أ ن يقول قولا مكفره و إ م ا ب أ ن يفعل فعلا مكفره هذه ا ل أ م و ر تكون م ك ف ر ة سواء أ ق ا ل أ و فعل استهزاء او قال أ و فعل عنادا أ و قال أ و فعل اعتقادا في ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث ة يكون هذا ا ل إ ن س ا ن مرتدا وقد ذكر أ ص ح ا ب ن ا صورا ك ث ي ر ة للقول يقول الذي يترتب عليه الكفر والفعل الذي يترتب عليه يترتب وما ا الذي الكفر ل ل عليه ل ف ع يترتب ت ك س ن ع ن ه واحدة واحدة لم ا لا ا ل من م أ ه يذكره ة وما لم ي أ ص ح ا ب ن ا من الصور ا ل أ خ ر ى ف إ ن ه لا يخرج عن الصور التي ذكروها فنقيس ما لم يذكروه على ما ذكروه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد قال أ و فعل راغبا مختارا و أ م ا إ ذ ا فعل مكرها إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا فعل ا ل إ ن س ا ن مكرها أ و م ر ج ع ا أ و قال مكرها أ و م ر ج ع ا ف ذ ا لا يدخل في هذا الضابط ل أ ن المكره والملجا لا ي فمن ك عليهم بالكفر ولو تلفظا أ ه م انواع لم مدولها ولم يقصدا الكفر بقولها م يقصدا يقصدا ف أ ن الكفر التي يكفر بها ا ل إ ن س ا ن نفي الصانع وهو الله سبحانه وتعالى و ك ل م ة الصانع يستعملها علماء التوحيد وعلماء الكلام و ي ر د و ن بها الله سبحانه وتعالى فنفي الصانع يعني نفي ا ل ا ل و ه ي ة ولكن اسم الصانع لم يرد في أ س م ا ء الله تعالى ا ل ف س ن ة ونحن نعلم أ ن أ س م ا ء الله تعالى ت و ق ي ف ي ة وليست ا ج ت ه ا د ي ة ولكن مع هذا روى البيهقي رضي الله تعالى عنه في ا ل أ س م ا ء والصفات روى أ ن من أ س م ا ء الله تعالى الصانع وقال الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وروى الحاكم في المستدرك عن حذيفه ة رضي ا ل ل ت ع ان ل ى ع ه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله صنع كل صانع وصنعته وجود الصانع وجود الله تعالى طبعا هذا كفر ف ابرداها ما يحتاج منا إ ل ى نقاش و إ ل ى بيان أ و نفى ما هو ثابت لله تعالى ب ا ل إ ج م ا ع كان نفى القدره عن الله او نفى العلم عن الله او نفى السمع عن الله قال ان الله تعالى ليس بقادر قال ان الله تعالى ليس بعليم هذا كافر باتفاق العلماء و أ م المعتزله ا ما يقولون ان الله تعالى ليس لتميع ما قال هذا المعتزله المعتزله ينفون الصفه اسمها ل س م ع لا هي بعين الذات ولا هي خ ا ر ج عن الذات المساله الكلاميه المعروفه ا ل م ع ت ز ل قال إ ن الله سميع بذاته وليست هناك ص ف ة ز ا ئ د ة عن الذات اسمها السمع وهذا الخلاف بينهم وبين أ ه ل ا ل س ن ة والسنة يقولون إ ن لله تعالى صفه ة ا س م اسمها ا ل ع معتدل يقول ل ل إن ا سميع م ك وصف نفسه ولكن نفسه م السمع في اسمها وبناء قول يلتبث بنفس علينا عن هذا لا المعتدلة السمع الله تعالى على صفة مع قول من قال إ ن الله ليس لسميع قد كفر بالاتفاق ل أ ن ه أ ن ك ر شيئا اثبته الله تعالى لنفسه ب ا ل ق ر آ ن الكريم وأما المعتزل فما أ ن ك ر و ا أ ن الله سميع ولكن أ ن ك ر و ا صفه اسمها السمع ز ا ئ د عن الذات ق ا ل و ن ه سميع بذاته وقال ل اهل ع ي م السنه ا سميع ب و ن ه م ويتزوجون اسمها ولكن ق ا ل و ا إ ه م كفر لأن ل ا م ع ت ز ل قالوا إن الله ة ما إن ليس بسميع ليس بقادر ليس بمريد لا و إ ن م ا نفوا الصفه ا ل ز ا ئ د ة عن الذات نعم فمن نفى ل ل ه سبحانه وتعالى شيئا ثبت ب ا ل إ ج م ا ع أ ي ض ا يكفر ومن أ ث ب ت لله سبحانه وتعالى شيئا منفيا عن الله تعالى ب ا ل إ ج م ا ع أ ي ض ا يكون كافرا كان قال إ ن لله تعالى لونا أو قال إن لله تعالى لله إن اتصالا ب ا ل أ ج س ا م يعني كما يقول أ ص ح ا ب الاتحاد و أ ص ح ا ب الحلول من قال بهذا أيضا كفر من أ ث ب ت لله تعالى شيئا ليس ثابتا لله تعالى ب ا ل إ ج م ا ع فقد كفر ومن نفى عن الله تعالى شيئا قد أ ث ب ت ه الله تعالى وثبت ب ا ل إ ج م ا ع ف إ ن ه يكون قد كفر وأما المجسمة الذين يجسمون الله تعالى ويعطون الله تعالى ص ف ة الحوادث ف إ ذ ا كان تجسيمهم صريحا شبه الله تعالى ب خ ل ق ي كما يقول بعضهم إ ن الله تعالى يجلس على الكرسي ويترك بجانبه مكانا ليجلس إ ل ى جانبه محمد صلى الله عليه وسلم أو يشبه الله تعالى بالمخلوقات يشبهه بالأجسام بالمخلوقات وتعالى محدودا محصورا يشبه يشبهه تشبيها صريحا سبحانه الله الله تعالى يجعل ك ص ف ة الحوادث فقد قال كثير من العلماء بتكفيره و أ م ا ان ل ت يثبت م ا ل لله سبحانه وتعالى شيئا دون تصريح بالتجسيم فهذا ليس من هذا القبيل نعم هناك مسألة خلافية بيننا وبين أيضا وهي الأفعال التي الإنسان هل الإنسان يخلق أفعال نفسه أم أنه نفسه المعتزلة الأفعال يفعلها أفعال أفعال مسألة أم وهي هل خلافية أيضا التي لا يخلق يخلق هل ا ل إ ن س ا ن خالق لفعله الذي يفعله أ م أ ن فعله الذي يفعله إ ن م ا يفعله ب ق د ر ة ح ا د ث ة من الله سبحانه وتعالى يكون الفعل عندها لا بها والذين حضروا منكم التوحيد يستوعبون هذا أفعال قال الفقهاء جميعا لا يحكم على ا ل م ع ت ز ل ة بهذا الكلام بالكفر فان ص ي ل لنا طيب ما دام ا ل إ ن س ا ن يخلق أ ف ع ا ل نفسه انه المؤثر في فعله هو الذي يفعله ب إ ر ا د ت ه وقدرته طيب لماذا قلت من الذين يقولون إن الكواتب لماذا قلتم مؤثرة إن يقولون وفاعلة كفرتموهم قلنا بفرق بين هذا وهذا من دعم أن ق ان د ر ا على الفعل ع الكوكب هو المؤثر هو الذي ينزل المطر وهو الذي يحدث الجذب وهو الذي يبعث ا ل ح ي ا ة وهو الذي يقبض الحياه ة ذ ا العبد قالوا ا في ل هذا ل ق د ر ة يستطيع يفعل يعني الإنسان أن الله, الله خلق وخلق في ق د ر ة يستطيع بواسطتها أ ن يفعل ففرق ما بين قول ا ل م ع ت ز ل ة وما بين قول الناس الذين ينسبون إلى الى ك ك ولذلك حكمنا و ا أنها فعالة ب ع ل الكواكب ذ ي ن جعلوا ل ف ع انها ل بكبر ل فعاله ل ي ه ص أصبح ل والسلام قال الناس ا ة مؤمن ب وكافر قال فمن مطرنا بنوء كذا فهو آ ل ن مؤمن بالكوكب كافر و ن بي ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر و ن بالكوكب وقلنا قول الإنسان إن الكوكب ينزل المطر بين قوله إذا وجد الكوكب فرق الماضي الإنسان ينزل المطر المكان الفلان نحن بين إن بين ينزل ما أيضا إذا في في المطر هذا لا مانع منه هذا مثل الدلائل التي نعرفها اليوم ناس ماضي كانوا يقولون إ ذ ا هبت الرياح من هذه ا ل ج ه ة ع ا د ة تحمل معها الغيوم هذا معروف قديما وحديثا هذا لا يوجد فيه إ ش ك ا ل ل أ ن ن ا لا نقول إ ن الرياح هي التي تنزل الأمطار ولكن جعل الله تعالى هبوب الرياح من الجهه ا ل ف ل ا ن ي ة ع ل ا م ة على حدوث المطر هذا ما ي و ج ي الى الكفر من قال إن الكواكب اجتمع مثلا الأمطار مانع قال الكواف إذا هنا هنا كوكب وكوكب هذا ستتاقط يحدث شديد يحدث شديد برد حر أو أو على ح د وما ث هذه ا ل أ و ولكن ر من أن زعم ل و ا قلناه ت تؤثره التي تفعله تؤثر ي وهي الذي يكفر فهذا أ نسب ل ل والتأثير إلى الكواكب ف ع وأما ا ت ذ فقال هذه علامات على حدوث هذه الأمور وبناء على هذه هذه حدوث و بالنسبه ن ء ع ى هذا فهو ي الفعل ا إلى ل ل سبحانه ا و ت ع لله ى وما ق ن ا بالنسبة لله تعالى أ ي ض ا يقال ب ا ل ن س ب ة لرسل الله تعالى ى من ن ف من ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ذكروا في ا ل ق ر آ ن الكريم قال إ ن فلان ليس بنبي كان قال عن إ د ر ي س أ و قال عن يوسف أ و قال عن نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء المذكورين في ا ل ق ر آ ن الكريم قال إ ن هذا ليس بنبي ه ي ك ك ر ذكى نبوه ة نبي نبوة اتعى نبينا بعد محمد صلى ل ل عليه وسلم من قال إنه نبي بعد رسول س و الله صلى الله عليه ل مثل أو أيضا وسلم يعني صدق دعوته بالنبوة فهذا أيضا يكون قال صدق فلانا محمدا الله فهذا كافرا صلى عليه إن نبي يعني بعد م رشاد خ ل ي ف ة الآن هذا الكافر المرتد الجديد الذي فتن الناس فتن ج ه ل ة يوما ما بفتنه الاعجاز ا ل ع د د في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل آ ن صار نبيا ووزع على الناس كتابا يدعوهم فيه إ ل ى ا ل إ ي م ا ن به فهذا كافر مرتد نعم ومن صدقه أ ي ض ا ه و كافر ا ل مرتد ككفره لا فرق بين المدعي والمؤمن بهذه ا ل د ع و ة فلا ن ب و ة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أو أسود أمرد أ و قال إن النبوه ي عليه صلى الله س ليس ل بكل م بقرش ذ ه ا ل أ م و ر ي ك ت س ب ة ا ل ن ب و ة ليست أ م ر ا كتبيا يصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه بجده واجتهاده ا ل ن ب و ة أ م ر وهبي الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء من ع ب ا د الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس هذا امر ا ص ط ف ا ء ي الله تعالى يصطفي من يشاء لرسالته لا يبلغه الانسان لا بالعباده ولا بصفاء الروح ولا بالتامل ولا بالتفكر ولا بالرياضه فكل من زعم أ ن ا ل ن ب و ة أ م ر كسبي قال ان ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يصير نبيا بمجرد ا ل ر ي ا ض ة ا ل ر و ح ي ة أ و بمجرد الصفاء الروحي أ و بمجرد اكثار من ا ل ع ب ا د ة هذا أ ي ض ا كافر مرتد ا ل ن ب و ة أ م ر ملجني وهبي من الله سبحانه وتعالى وليس أ م ر ا ك ت ب ي ا أ و قال اوحي إ ل ي م د ع ا ل ن ب و ة و ل ك ن ب ق ى ان جبريل ينزل عليه ويوحي إ ل ي ه ك أ ن و ح ى اليه شيئا جديدا أ و رفع عنه تكليفا من التكاليف بل قال ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى في ان ل ح ي ا ء إ من يدعي أ ن الله تعالى رفع عنه التكليف ل أ ن ه أ ك ث ر من ا ل ع ب ا د ة والذكر والطاعه ة فزعم أن ا ل ل رفع عنه ا ل ت ك ل لهذه ي ف الامام ع ب د د ا التي ت ق ه قال ا ل إ الغزالي م ا بالحرف الوعي خير من مئة كافر لأن هذا الإنسان قتله قتل لأن خير من مئة لم يكفر فقط و إ ن م ا كفر و أ ر ا د أ ن يفسد على الناس معتقدهم ودينهم نعم أ و كذب رسولا من رسل و الله تعالى ما ما قال إنه ليس برسول لكن برسول أتى تعالى نعم وعند بعض الأئمة مثبه النبي ل ي ع الله ص ا والسلام ا ة ومثبت ل ل تعالى لا تقبل فيها ا ل ت و ب ة حتى لو تاب من تاب ربه وتاب لا تقبل توبته ي ق ت ر بعد ذلك أ م ر ه إلى الى ل ل ه ت ع ا قد يعفو الله تعالى عنه لا يعفو عنه عند بعض الأئمة عند نعم عنده بنبي من الأنبياء ذكر عنده نبي قال هذا النبي هل مرتد يطير؟ ربما يقول الإنسان جهود توبته هذا هذا وقد أو يقول الفقاء تقبل قال لا الأئمة الكريمة لا لها بالا استخفى ربما إيش يكفر يطير يرقي مرتب ذكر يهوي بها في جهنم سبعين خ ر ي ف ة وهل يكب الناس على و ج و ه ا في نار جهنم يوم القيامه الا حصائد السنتهم يقول ب الله تعالى إلى أبد الآباد يصير استخف قيله أ م ا إ ذ ا كان لا يعلم ن ن نعلمه أ م ا إ ذ ا قلنا لو س م ي ابنك إ د ر ي س اسم نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء قال ليش الاسم هذا يا ا ي هذا اسم قديم ما, ما اريده يكفر بهذا ل أ ن ه استخف باسم نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء نعم أ و باسم من أ س م ا ء الله تعالى ا س ت خ فانه ب س م م أسماء ا ل ل تعالى فإنه يصير كافرا أ و ب أ م ر من أ و ا م ر الله أ و وعد أ و وعيد وعد من الله ت عباده ا الله تعالى ل ى وعد ع و أ ن يدخلهم ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن يكونوا فيها خالدين مخلدين لا ن ه ا ي ة لحياتهم في ا ل ج ن ة أ م ر لا يستوعبه العقل ا ل إ ن س ا ن ي إ ي ش يعني نعيش مليون س ن ة نعيش مليار س ن ة نعيش مالا لا ن ه ا ي ة العقل ما يفهمه فحكم الرجل عقله وقال والله هذا كلام فاضي أ ن ا ما اؤمن به الفرص المرتد نحن ما نؤمن بالله تعالى الا اذا امنا بالغيب ولا نؤمن بالله تعالى الا اذا صدقنا كل شيء جاء في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقت عقولنا او لم توافق عقولنا ل قص الدين قائم على التعبد في العقاب. يقال اوعده ل يقال ع ق ا ب أ يعني ب ا ل ع ق ا ب و ي ق اوعده ل يعني ب ا ل ث و ا ب فمن او س ت خ ب ع تعالى د لله أو بعيد و لله تعالى, أو بوعيد لله تعالى فإنه يغفر في كلا الحالين أو في آية من القرآن الكريم الآيات من القرآن الكريم فإنه يغفر في بعض الآيات مش بعض الآيات يعني بعض الكلمات في من من آية جحد أو بالتواب ع ض آ ي ا مش الكلمات مثل البسملة بعض بعض يعني الآيات اختلفت قرآنيتها في في أ ئ ل السور ل ا س م ة آ ي ة من كتاب الله قطعا إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم فمن قال إن ليست آية فهو كافر في خلاف الفاتحة الفاتحة خلافية الفاتحة بإجماع الأمة وأما من أم العلماء وما من من من من إن بين أنها قال القول البثلة البثلة أوائد السور وراء هذا هل هي آية من الفاتحة أو ليست هل كل ليست هل ليست ذلك على بآية بآية وبعد آية من الفاتحة هل آية سورة آية آية هي هي هي آية أو في كل س و ر ة من السور سوى ب ر ا ء ة أ م ليست ب آ ي ة خلافيات من أ ن ك ر مثل هذا كان ق ا ل إ ن س ا ن تكبر ليست آ ي ة من س و ر ة ا ل ب ق ر ة في أ و ل ا ل ب ق ر يعني هذا ليس كافرا ولا فاسقا هذه آ ر ا ء خ ل ا ف ي ة بين العلماء أ م ا من أ ن ك ر آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم التي أ ج ب ع ت ا ل أ م ة على ق ر ا ن ي د ي ا مما قرئ في القراءات ا ل س ب ع ة ا ل م ت و ا ت ر ة فهو كافر مرتد و أ ن ت م يا ج م ا ع ة لا تستهينوا بكلمه ة كافر ل أ ن ا ن كافر كلمة تصير سهلة على أسماعنا. في هذا العصر كلمة صار سهلة أسماعنا سهلة الإسلام هذا على كلمة أمة كافر ك ا ف ر بغض النظر عن عقاب ا ل آ خ ر ة في الدنيا عقاب هائل لهذا المرتد هذا المرتد يقتل دمه ه د ر وماله فيء لا يرث ولا يورث ولا يغتل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ينسر في مدافن المسلمين وتلقى جفته بالكلاب هذا ا ل إ ن س ا ن المؤمن زوجته ي ن ف س ل عقد النكاح بينه وبينها بمجرد تلفظه ب ك ل م ة الكفر هذا ليس ب ا ل أ م ر السهل ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحتاط في كل ك ل م ت ي ن تخرج من فمه ت من أنكر آية في القرآن الكريم أنكر فأجمعت آية القرآن ع ا زاد قال وجعلنا قال هذا الصهر قال الكفر يذكر فيه آية علي علي للنبي آية هذه لك صدرك نشرح صهرة أو ألم مرتد اتفاق علماء المسلمين ل أ ن ه زاد في ا ل ق ر آ ن الكريم كلاما ليس من ا ل ق ر آ ن الكريم نعم او استخف ب س ن ة قيل له يا خ ي ا س ت ع م ل ا س ت و ا ك قليل هذا السواك يا اخي هذا شيء قديم كان ما تستعمل نفسه ا استعمل سامي ولو س كان ل ي ه وسلم ر من ا سازأ ء لو س ب ة من ا ل س ن ن ا ل ب س ي ط ة ر ت ك اما لو قال و ا أ ن ا اريد أ ن استعمل السواك استعمل الفرشاه لانه لا يوجد شيء هذا و ق ل ا استعمل السواك من الارق ق ل ا انا عندي شيء يعني مثل الارق وربما يعتقد أ ن فيه ف ا ئ د ة ما في مانع من هذا اما الاستخفاف بالسواك شيء وترك السواك شيء الاستخفاف بالسنه شيء واحد قال كنا اصلي الراتبه الزوجيه قال اخي انا ما اصلي السنن اي ش السنه ة ذ ه م ا ي د ل ي ل ل ع ه ا ل ب انا رجل ت د م ثبت ب فقط ا لا د ل ل ي ل ق ط ع يكفر ي ه ذ السنه اما و كان ن ا قولت ن الهادمه ي با انا انه اعرف قبل السن ولا يكفر هذا مخطئ غلطان ولكن ما يؤدي لا ل ى الكفر و إ ذ ا تركه يعني مع اعتقاده وتركه إ ه م ا ل ا فلا كفر ولا في ا ل س و ط وانما تركه نافله وضيع ا ب على ا ا ت تحمره قال يا أخي هذي إش هذي أشياء ما إذا ل أخي هذه نفسه فائده أصابعه هذه م يدفر يا ذ ا ا ل وثوابا مهتدن ا ل نعم أما لو قال نعم و ا ل ل هكذا أن ما ن يده في مانع من هذا نعم ما احترامي بسنه النبي عليه الصلاه والسلام فرق ما بين الاثنين واحد يقوله استهزاء واحد يقوله كسلا او جهلا او قال انسان لو امرني الله تعالى ورسوله بكذا لم افعل يكفر السن مرتديا في يوم من ا ل أ ي ا م كان بعض ال... من يزعمون أ ن ه م ع ا ر ف و ن ك ب ا ل ش ر ي ع ة و ه ج ه ل ة و إ ن كانت معهم أ ل ق ا ب ع ل م ي ة كبيره ة للقاب ا ا ل ز ا ئ ف ة بتاع الدكتور وغيرها بتاع الألقاب العصر القاب أ ل العصر والقاب الذل اللي صارت صار ت صار يحل بها الحرام ويحرم بها الحلال أ ح د ا ل د ك ا ث ر ه عدم واحد منهم يقول يتكلم على الحد مر معنا في مباحث القصص ا في ا ل د ر و س الانسان س ب ق ة أ ا ل إ ن اذا قتل بشيء يقتل به تذكرون هذا وذكرنا خ ل ا ف ي ة فيما لو أ ن إ ن س ا ن ا لاقى بانسان كما كيف يعاقب كيف يقتص منه قلنا القول يقتل ولكن في قول ضعيف عند الفقهاء يجلس ع ن ي ي على عمود من الخشب و حتى ي ب ن و العقاب من جنس العمل قلنا هذا القول ضعيف ولكن يعني موجود في الفقه قاله بعض الفقهار من أجل أن يعاقب ولكن الإسلامي أجل الإنسان من نوع عمله الذي عامله فقال الإخواننا الأساتذي هذا موجود ضعيف يعني بعض في الكلام يقول العقاب العمل. فقال له أحد أحد الشريعة أن الدكاثرة والله لو وجدنا ا ل ل لو ه و هذا في ا ل ق ر آ ن لم يكن كفر وسلم ا كنت مرتدا ل ك ما لكم على ا ل ق ر آ ن الان هذا الحكم ما قال لك انه ا في ا ل ق ر آ ن ولا قال لك انه ا في ا ل س ن ة وانما واجتهاد للفخار قل والله نحن نمشي على قول الرجع ما لكم ع هذا التحدي ل د ى ا ل ه يتحدى الله د الله يتحدى الله كنت ل ل ه ك ا ل ه كنت ي ت الله كنت ت ت ح ل ل ن ت تتحدى الله كنت د ى ا ل كنت ت ه ك ه ك د ى كفر من قال بهذا فقد كفر و ن ا ايضا يقول أ و قال لو امرني الله ورسوله بكذا لم أ ف ع ل ه ذكرني ا ذ هذا الكلام بتلك ا ل م ق ا ل ة نعم وبقي ستره وقال لي بعد ذلك ت كفرت. كفرت وما سمعت منك التوبه ما... لا أسأل... ما تراجعت عن كلامي كفرت فقلت إ ن ك كافر وما زلت أ ق و ل ه ا ل أ ن ن ي ما سمعت منك ا ل ت و ب ة ولا سمعت منك الترفض بالشهادتين تجاهد أ م ا م ي حتى أ ق و ل إ ن ك صرت مسلما و إ ل ا كلامك الذي قلت هذا كفر نحن ي ق و ل الله لا ن ش ي ئ ا ولا نقبل و أ ح ن ن ق ا ل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان ل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان ن ق ل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان ل ق ب ل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان ق ب ل ان ن ق ل ا ق ب ل ان ن ه ب ل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان نقبل ان ل ان ن ق ان ن ل ان ن ل ان ن ل ان ن ل ن ن ق ل ان ان ن ان ق ب ل ان ق ب ل ان نقبل ان ي ق ي ل ان نقبل ان ا ف ر ا ل أ ن ه ع ب ى ا ل ل ه ولولا أن ا إ ن س خرج لفسحة د ان ر ورفرف ه بيديه اللهم قال إ ي أ ح التكليف و القرآن علمنا أن ندعوه ل ا عمنا التكلف بالمحال جائز لما قال الله لنا أ د ع و ن ي الا اكلفكم بالمحال ج ا ك ل بالمحاججائب لو ف كلفنا الله بكل شيء نحن نعزم نحن وعازمونا الله شيء على أ ن نلبي أ و ا م ر الله سبحانه وتعالى نعزم على هذا نعجب على كل واحد منا أ ن يعزم في قلبه على أ ن ه لا يجد أ م ر ا من أ و ا م ر الله إ ل ا ويعزم على تطبيقه كونه بعد ذلك تتقاعس همته أ و تقل عزيمته أ و أ ن ه يكتل هذا شيء آ خ ر موضوع آ خ ر أ م ا هو في نفسه أ م انه يفعل كل ما أ م ر به ويجتنب كل ما نهي عنه ولكن إ ذ ا غلبته نفسه وعجز في بعض الحالات أ و ضعف أ و تقاعس عن عمله موضوع آ خ ر ما في إ ن س ا ن يخلو من المعصيه ة نعم أو قال لو جعل الله هنا لن أصلي إليها. نفس جعل الكلام、التابع. أو أصلي لو أو لو قال القبلة قال ق الله إليها التابع اتخذ الله فلانا نبيا لن نبيا ص د كله تحد لله سبحانه وتعالى أ و قال لو شهد عندي نبي بكذا أ و ملك لم أ ق ب ل ه أ و قال إ ن كان ما قاله ا ل أ ن ب ي ا ء صدقا نجونا هذا متردد هذا شاك في دينه قال و ان ل ل ه إ كان ما قاله ا ل أ ن ب ي ا ء صدقا نجونا فهذا أَأْكَفرُ هو قاله ما مؤمنا بما قاله الأنبياء أو قَال لَّا أدري. إن أو جني. أو قال إن النبي امسيوًا قَالَ النبي الجن مؤمن من أو أو جنی إنَ أَزْلِ لّ يكفر نعم أ و صغر اسما من أ س م ا ء الانبياء دعاه ب ص ي غ ة التصغير أ و صغر اسما من أ س م ا ء الله سبحانه وتعالى أ ي ض ا يكفر بهذا ج ا ن و استهزاء لاسماء الله تعالى رحد قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قاله ل يا أ خ ي لا حول لا تغني من جوع يكفر بمثل هذا أ و قال لو اوجب الله ا ل ص ل ا ة علي مع مرض هذا ل غ ل م ن ي كثير من من مثل كثير مثل مثل يقول يقول يجب علي, علي في لغلمني يلتب مرض من من من الناس الناس سبحانه هذا هذا الله تعالى لا الله هذا الصلاة لغلمني. ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لأجب إلى إ الظلم يقول لو ل ل فرض ا هو عليه مع عليه مثل هذا لظلمه مع أن الله إذا فرض عليه شيء ي هذا ما إذا أن فرض ك ن ان ل ل ظ م هو أ يستعمل ا ل إ ن س ا ن ا ل ش ي ء غير محق في استعمالي أ ن يعتدي على ملك غيره أ م ا أ ن ي س ت ع م ل الانسان إ ن س أنا ن إذا جئت إلى إ جئت و أ خ ذ ت منه و ر ق ة ص غ ي ر ة اسمي ظالم ل أ ن ه ا ليست حقا لي لكن لو كانت عندي و ر ق ة واعطيتها لابني هل أ ك و ن قد ظلمت اعطيتها لصديقي ما أ ع ط ي ت ه ا لمن يكون قد ظلمت أ ن ا ما لست ظالما أ ن ا أ ك و ن ظالما حين أ م ن ع ا ل إ ن س ا ن حقه أ و حينما اخذ منه حقه أ م ا حينما أ ت ص ر ف في ملكي ما أ ك و ن ظالما فالله سبحانه وتعالى لو أ د خ ل الناس جميعا جهنم ما يكون ظالما ف إ ن يثب فبمحض ا ل ق ض ل و إ ن يعذب فبمحض العدل وتصرف في ملكه وبناء على هذا نحن نقول إ ن الله يدخلنا يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ج ن ة برحمته نبي عليه ا ل ص ل ا ة ولا ا لم انت ل يا رسول الله قال ولا أ ن ا حتى يتغمدني الله تعالى برحمته وإن نعمة الله لا تحسوها ولا نعمة نعم من أن نستطيع نستطيع تعد تعالى تعصى تعصى ما الله لا الله أكثر تعصى ف إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يزن كل أ ع م ا ل ن ا بما أ ن ع م علينا لوجدنا أ ن كل أ ع م ا ل ن ا ما تساوي أ ط و ل ن ع م ة من نعم الله تعالى على الانسان إ ن س فلتنبه ل ن ا ا أ ي ض لمثل هذه الكلمات هذه ع يعني أنا وقع عليه أفعل بغير تقديره. أنا أفعل بغير الله سبحانه وتعالى م المظلوم الظلم الظالم أو أنا أنا أنا قال بتقدير بتقدير فقال تقديره تقدير هذا الله هذا الله إلا سبحانه بغير بغير يصير كافرة او اشار بالكفر على مسلم قال هذا مسلم قال هذا كافر تخفره لماذا تكفرون ه هذه نذكرها له عليه له عقوان على قال قال الثانية الان اشار بالكفر على مسلم قال له ايش تكفر بكرة اشار مسألة مسلم كلام م م رأي رأي بالكفر هؤلاء الكفار ايش تكفر بكرة ت د متحضرون و ك ذ اشار و إ أن ا ل و أ ش ا ر إ ل إ ش ا ر ة ذ ا ت ت ي ة س ن ك ل م عن ه ذ ه خ ل ا ف ي ة بين ه اشار بالكفر على مسلم أو أ ش ا ر كافر اراد ا ل إ س ل ا م ر أ ى إ ن س ا ن ا م ق ر ا ن ي ا يريد أ ن يسلم قال إ ن ه إ ي ش رايك تتمهل شويه تسلم رب يستمراره كفر إذا كافر يريد أن يؤمن إذا جاءك فورا على أن يجب عليك أ ن تعلمه و أ ن تقبل منه ا ل ش ه ا د ة و أ ن تسمعها منه أ م ا أ ن تقول او تريت إ ل ى الغد أ ن ت رضيت بكفره من الان الى ا ل ن غ أ والرضا م طالبه منه منه أو استمهل تلقينه فالرضى بالكفر كفر ق او ل لأنه اختار الكفر على الإسلام أ اختار كفر مسلما بلا ت أ و ي ل الكفر يطلق ت ا ر ة على ا ل كفر ا ل ذ ي هو كفر ا ل ع ق ي د ة الذي يخرج ا ل إ ن س ا ن من ا ل م ل ة و ت ا ر ة يطلق الكفر على كفر النعم على كما ف ر ا ل ن ع ك م ذكرنا هذا في صحيح مسلم ا ل أ ب و ا ب ا ل أ و ل ى كانت ل ه ك ا حول هذا الموضوع كلنا تؤول على النعم فاذا قال انسان لانسان مسلم إ ن ه كافر ولم ي ت أ و ل ه ا اراد منه من ن ه خارج من ا ل م ل ة وما أ ر ا د ب ك ل م ة الكفر كفر النعم وما كان عنده د ي ل على تكفيره و إ ن م ا قال بمجرد الظلم له في هذه ا ل ح ا ل ة يكون هذا كفرا من كفر مؤمنا فقد باء بها احدهما وعلى كل حال ينطق بالشهادتين ومع ي ف ع ل ا ما أمر به ويترك به نهي ن ه ومع ذلك استحل تكثيره دون ت أ و ي ل ما عنده شيء أ م ا لو ر آ ه مثلا يعمل عملا وفي م ع ت ق د ي هو أ ن هذا العمل يؤدي إ ل ى الكفر وكفره به لا ه ذ ا ما يكون كافرا و ش ر ي ط ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن من أ ه ل العلم ممن يعرفون الامور ا ل م ك ف ر ة و ا ل أ م و ر التي لا تكفر أ م ا لو أ ن جاهل ا من هؤلاء الجهله في هذا العصر ر أ ى إ ن س ا ن ا يعمل عملا لم يقع على ن ز ا ج ه أ و على اجتهاده الباطل الفاسد هذا م ع ص ي ة معصية ك ب ي ر ة عند الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أ ن نتنبه لها لما سمعناه من أ ن ه ا قد تؤدي ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الكفر أو أردت كلا لإنسان مسلما قال لا انه ليس مسلم يصير كافرا في هذا قضي بالكفر ي ع ن ي أ ق ر بالكفر وليس بعد إ ق ر ا ر ج ل ي ل كل ج ل ي ل وراء ا ل إ ق ر ا ر يعني كل د ل ي ل ي أ ت ي وراء ا ل إ ق ر ا ر نعم أ و قال أ ر ا د أ ن يشرب الخمر والعياذ بالله س م الله تعالى ق استهزاء ل ب م الرحمن الله س ا كما يفعله كثير من السبقات يتلذذ على شرب الخمر أ و على ا ل ف ا ح ش ة أ و على معصيه من المعاصي لان يذكر الله تعالى ا س ت ه ز ا ء ا استخفافا به يذكر بمثل هذا أ و قال إ ن ه لا يخاف ا ل ق ي ا م ة يذكر بمثل هذا إ ذ ا قاله استخفافا او كذب المؤذن مؤذن قال حي على ا ل ص ل ا ة حيا ع ل فلقد لو كذبت هذه لا صلاح لا ما فيها فلاح يعني اصير بهذا أ ي ض ا كافره او قال ق ص ع ة من س ر ي د خير من العلم خير من د ل س ك م جميعا هكذا قال قطعه من فريد خير من مجلس العلم ل أ ن ه قاله استخفافا بشعائر ا ل إ س ل ا م ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من دخول ا تقوى م أو قال بإنسان إنسان قال أو مالي أو الله أودعته أودعته ع ت يعني أنه جعله في وديعة جعله أنه ا ل ل ه ي ق و ل هذا الكلام تبركا و ا المال ئ ل فقال ولما سمع قال و انت تقول أ و د ع ت ه الله تعالى أ و د ع ت ه من لا يرد عنك سالقا إ ي ش ع م ل لك الله يكفر بك هذا الكلام وهذا أ ي ض ا كثير من الحالات نسمع هذا الكلام من الجهله س لم ر قرا إ ن س ا ن ا على غير ا ل إ س ل ا م قال يا أ خ ي ا ل أ د ي ا ن كلها شيء واحد وهي كلها من عند الله تعالى فالنصراني ليس ك ا ف ر واليهود ليس بكافر هذا يصير كافرا لهذا الكلام أ و شك في كفرهم الله لا أدري الجهود والنصارى كفار ليسوا بكفار أو قال لله تعالى خاصب الله تعالى أخذت مالي هل لله أدري أو أو أخذت وأنت أخذت أولادي وولدي إيش حتصنع كمان و أ خ ذ ت أ م و ا ل ي إ ي ش ب ا ق ي و خ ا ط ب الله تعالى ونسمع ح ن ن أيضا نسمع هذا الكلام بكثره ة نسمع ذ ا الكلام بكثرة وبعض الناس, يا بعض الناس يقول ا إخوان الناس بعض ي مزاح ث ل الكلام هذا م يعني يقوله م ز ا ح ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمزح فليمزح مع صديقه فليمزح مع زوجته فليمزح مع ولده أ م ا أ ن يمزح مع الله هذا إ ذ ا ما ترتب عليه الكفر في بعض الحالات فهو من أعظم الآثام أ ن يجعل الله انسان ل ل ه إ الله سبحانه وتعالى كالبشر في ح ك ا ي ة يرددها سمعتها من بعض الناس يقول إ ن مشى في الطريق في البساتين في الشام فشاف التين ف أ ك ل ه حلو لذيذ ق وظن ل والله لذيذ هذا شيء أ ن كل الشجر هكذا طيب وهو يمشي ر أ ى زيتون ف أ ن ت الزيتون الاكله طلعت مره زيتون م ر ر ف ع يارب ر قبل أ ن تخلقها دقه انا سمعت هذا من من, من من ينتسب الى العلم هذا كلام كفر ضده الذي يقول هذا الكلام افلاد ما قاله اعتقادا يقولوا مدحه تضعف الحاضرين مع الله سبحانه وتعالى يعني هذه اذا ما كانت كفر هذه من اعلى درجات المعصيه ولكن من قال معتقدا لها فقد كفر واذا قاله ما هو معتقد هذا كلام كفر هذا الكلام ب ح د ذ ا ت ه كفر فالمفترض ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون م ت ع د ب ا مع الله سبحانه وتعالى في غير هذه ا ل أ م و ر اما مثل هذه ا ل أ م و ر لو قالها بهذا الشكل فربما يلزم الكفر نعم فإذا قال لله تعالى مثل هذا فإنه يكفر قال تعالى هذا السلام لله غنياً أو فقيراً. رأى كافراً غنياً فقال وكان يطير غنياً يكفر. أو رأى كافراً فقيراً دخل في الإسلام فاعطاهو فاعطاهو المسلمين لانهم يصفون معلمين سبيانيا م قال <تصفيق> اليهود والنصارى خير من المسلمين ل أ ن ه م ينصفون المعلمين وانتم لا تنصفوننا يكرم كفر هذا أما لو قال والله يا أخي الـ الـ الـ الـ النصارى يعني خ ط أ هذا الكلام خطا ف ن ا ما نقارن لكن لو قاله ما ي و د ي الى ك ف اما لو قال اليهود خير من المسلمين ل أ ن ه م يكذبون معلمي صبياني هذا ل ك ل م ليس بخطا المسلمون هم أ و ل من دعا إ ل ى تكريم المعلم طبعا ت س ع ى ل هذا الكلام ما لم نذكره من الكلمات الاخرى ا ل ك ث ي ر ة نعم واما ب ق ي ة الموضوعات س ن ت ك ل م عنها إ ن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم